أخذوا منها وأقعموا البائس الفقير السلام عليه صلوا ومن يسئل باللغى فكأنما قوم من زمان فائت فانقوم كيف الله thôi yêu ông trong vì trong phim